الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان سواء نبي أما بعد فقد سبق لنا الكلام فيما توصل من فوائد سورة الفاتحة وانتهينا فيها إلى قول تعالى غير المغضوب عليهم وربا لي يدين من فوائدها ما سبق ومن فوائدها فالفيها دليل في قوله تعالى غير ما رضي عليه من الرذالين دليل على أن من علم الحق علم كبير فهو أسوأ حالا ممن من جهلة لأن الأول شعرت عقوبة والغلب فقال غير المغضوب عليه ويتفرع على هذا التحذير من عدم عمل العالم بناء علم لأن العالم إذا علم قامتها للحجة ورس أريد بالعالم والعلم الذي علمه واسع فالعريض بالعالم كل من علم مسألة من مسائل الدين فهو علم بها حتى وإن كان يصفه عاميا فكل من علم حكم من احكام الله عز وجل فإن عليه أن يطبقه فإن لم يفعل كان فيه كان مستحقا بعضب الله عز وجل غضبا بحسب ما خالف به عن الله وفي قوله تعالى غير المغضب عليه ولما قل غير من غضبت عليه. كما قال في قسم الأول سراط الذين أعلمت عليهم جليل على أن من غضب الله عليه فإنه يغضب عليه كل مبي لله ويتفرد على ذلك أنه يجب عليه نحن السنين أن نغرب على كل من عرض الله عليه وأن نعلم بأن كل من كان حربا لله فهو حرب لنا وأن كل من كان عدو لله فهو عدو لنا كما قال تعالى: كل من كان عدو لجبريل، والمن كان عدوا لله وملائكته، والرسل له، وجبير له فإن الله عدو للكافرين وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم كثير على نهالة هؤلاء وخصتهم ودينهم. ولهذا ذكروا بأس اسم المفهول ولمعطوا حق اسم التاعي فلهم مغضوب عليه المعانين مفرودون المبغضون وفي قيله هل مغضوب عليهم جليل أيضا على إفتاة العرب من الله عز وجل وهو من صفاته الثابتة له في كتاله وأجمع عليه السلام قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم مقربة والخنازير وعبر الطاهوت فقال تعالى فالوقف من متعمدا فجلاؤه جحنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيم والغرض صفة من صفات الله عز وجل تدل على كمان سلطانه وقدرته وتستلزم عقوبة المعدود عليها قال الله تعالى فلما آسفين انتقلنا منهم ولا يسلح تفسيرها فعرضت بالانتقام ولا بإرادته هذه عرابة الانتقام لأن الغضب شيء ينشع عنه عرابة الانتقام ثم الانتقام ولهذا قال العز وجل فلما آسفون يعني أغضبون انتقلنا منهم فأغرقناه مجمعين وفي قوله تعالى ولا ظالمين إشارة إلى أن الضلال صفة فاتي ام قطه بعمل الله سبحانه وتعالى ان يعصمه من طريق الضلال فاطر على ذلك أن العلم صفه كمال وهو كذلك ولهذا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولئك الالباء ولكن ما هو العلم الذي يسحق المرء الثناء عليه العلم الذي يسحق المرء الثناء عليه هو العلم بشبعة الله العلم بأسماء الله وصفاته العلم بأفعال الله لأن وارثه هو الذي يحقق اليدادة الذي خلق من أجلها الإنس والجن كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والعنس إلا ليعبدون فأما العلم بالصناعة والأمور الصفلية الأرضية فهذا لا يثمد ولا يضمن على الإطلاق بل إن أدى إذا خير ونف كان محمودا وإن أدى إذا شر وضرر كان مظنما وإلا ما أدل إلى هذا ولا إلى هذا كان لا هذا ولا هذا لا أخر ولا أتم إلا أن يكوت به ما هو أنسى وأصلح فإنه قد يظن على ذلك وفي قيله ولا الضالين دون أن نعلق الغرب على ضرارهم كبير على أن لا يسحق الوطوبة أي أن الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء لا يسحق الوطوبة علي وهو كيان بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا آخرنا إن نسينا أو أخطأ لكن إن كان مفرطا بفرق التعلم فقد آخر حال تخيطه لا على جهلهم لأن الإنسان يجب عليه كما أسفنا أن يتعلم من أحكام دينه ما يحتاج إليه وقد خلف العلماء ورحمهم الله في الرجل يترك المأمور يهذم به لا يؤمر بقضائه أو لا يؤمر بقضائه فمنهم من قال إنه يؤمر بالقضاء لأن واجب لا يستطيع جهد فمنهم من قال إنه لا يؤمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر المسيئة في خلافه في قضاء ما كان قد فعله من قبل، وكان هذا الرجل يصلي ولا يطمئن. فجاء ذا يوم فصلى، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي، فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي، فإنك لم تصل. ارجو فصلك مجيء النبي عليه الصلاه والسلام فقال ارجو فصلك انك من تصدق فقال والذي بعدك بالحق لا سمع هذا فعلمني فعلمه وقال له اذا قلت الا صلاه فتقصر وضوء في المسجد نقبل تكبر في المقام متيسر معك من القران في, في حتى من راكع في حتى من قائم في المسجد حتى من ساجد في المرك حتى من جالس في حتى من ساجد في مكاره ثلاث في, في كلها وأن النبي صلى الله عليه وسلم بإعابة ما سبق من الصلاة مع أنه كان رأي صلي على وجه مذيب وكذلك مرأة المستحارة التي كانت تستحاوف فلا تصلي لم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعابة الصلاة قالوا فهذا دليل على أن الجاهل لا يؤمر في قضاء ما تركه جهلا وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة.